تقاسي من جراحك ما تقاسي وقومك بين مغرور وناسي تقاسي من جراحك ما تقاسي وقومك بين بين وترحل في الأسى في شرقا وغربا وقومك حول أعمدة الكراسي وترفع كف مبتهل منيب وقومك يضحكون مع النواس ألا يا ليت شعري كيف أحمي قطروا المسلمين من ارتكاسي وترفع كف مبتهل منيب وقومك يضحكون مع النواس النواسي ألا يا ليت يقول المسلمين من ارتكاس وكيف وصلوا عين في وكيف أوزلوا ومن عن اناس تقاسي من جراحك ما تقاسي وقومك مغرور تقاسي جراحك ما تقاسي وقومك بين مغول وناسي وترحل في الاساس في الاساس وعرباً وعرباً وقومك حول اعمده الكراسي اقول لامتي في الافق نار عدوك من يخالفك اعتقادا ومن يرمي يقينك بالتباس أقول لأمتي في الأفق نار وأروض الصمت تؤذن بانبجاس عدوك من يخالفك اعتقادا ومن يرمي يقينك بالتباس ومن يبني أمامك قصر وهم ليصرف ناظريك عن الأساس تقاسي تروح في الاسوار في في شرقا وغربا وقومك حول عامده الكراسي, وقومك حول أعمدة الكراسي